الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من سفاوت فارجع البصر هل ترى من فكور ثم رجع البصر كرتين ينطلب إليك البصر خاسئا وهو حسير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 تكاد تميز من الغير كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها أنم يأتكم نذير قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقلنا ما نزل الله من شيء إن, أن إلا في طلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير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 قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السماء والأبرصار والأفداء تقليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هالوعد إن كنتم صادقين قل إنما الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفا صيأت هجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهل كني الله وَمَنْ مَعِيهِ أُرْحِمَنَا كَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ الْأَنِينِ